الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا الكتاب هو عبارة عن أجوبة من الشيخ العلامة الفاضل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وبارك في عمره وعمله الشيخ غني عن التعريف وليس مثلي من يعرف به فهو الشيخ الذي قد بلغ صيته المشارك المغارب وانتفع الكثير من الخلق بعلمه وهو من أعلم أهل الأرض في هذا الزمن وفي هذا الوقت تحديدا قد عرضت عليه هذه الأسئلة وهي أسئلة منهجية وأجاب عنها زاه الله خيرا بأجوبة نافعة مفيدة فيها نصح وتوجيه وإقامة حجة للعباد وعليهم بالجزاء الله خيرا على هذه النفائس التي نفع بها عباد الله. كان السؤال الأول يتعلق بالمراكز الصيفية هذه المراكز الصيفية هي مراكز أنشأت أساسا من أجل تربية الأولاد والشباب وتعليمهم هذا الأصل الذي كان ينبغي أن يحصل فبدل أن يضيع الأولاد في الشوارع في وقت الصيف عند عطل المدارس أو يضيع أوقاتهم في اللعب, في اللعب واللهو كله اجتهد بعضه طلبة العلم في هذا الأمر وهو إنشاء المراكز لاحتواء هؤلاء الشباب فالغاية الأساسية التي كان ينبغي أن تقام عليها هذه المراكز هي تربية النشء وتعليمهم دين الله الحق الصحيح يعلمون العقيدة الصحيحة ويعلمون الفقه كيف يعبدون لله سبحانه وتعالى ويحذرون من أهل البدع والطوائف المنحرفة كي لا ينزلقوا في تلك المتاهات. فتجمع هذه المراكز ما بين ترفيه الأولاد. كي لا يحصل الملل من تكثيف المواد الدراسية والتجديد على الشباب من ناحية الالتزام بمسيرة واحدة فيحصل لهم ترفيه بشيء من الرياضي رياضات. كالسباحة مثل لعبة كرة القدم وما شابه مع بقاء الأصل وهو التربية والتعليم لكن طبعا هذا الذي كان ينبغي أن يحصل وهذا الذي وجهه الشيخ صالح حفظه الله وبارك فيه وجه المقيمين على هذه المراكز إليه فعندما تتعارض هذه المراكز مع دورات أهل العلم وجه إلى أن الأصل هو تربية الأولاد على تعلم العلم الشرعي وعلى معرفة العلماء والجلوس في مجالس العلماء وليس العكس هذا هو الصواب في هذه المراكز وهذا ما كان ينبغي أن يحصل ولكن الذي حصل أن الحزبيين كالإخوان المسلمين ومن سار على نهجهم ممن شق عنهم كالسرورية والقطبيين سيطروا على هذه المراكز واستغلوها في السيطرة على الشباب والشباب هؤلاء نشأ جديد والناشئ الجديد هذا إذا وقع بين يدي حزبي تحزب لأنه لا يعرف من الدين شيء فعندما يعلمه هذا الحزب الحزبية وتتمكن من قلبه يصعب جدا أن يتخلص منها لذلك قال عبد الله بن شوذب حديمة السلف وغيره قالوا من سعادة الأعجمي والحدث أن يوفق إلى عالم سنة لأنه الحدث مساء جديد ما يعرف شيء كذلك هو لغته تمنعه من التعلم بشكل سليم فلما يبدأ يتعلم إذا وقع بين يدي عالم سنة علمه السنة علمه الحق وعلمه الطريق وحذره من طرق الضلال فكان ذلك له وقاية من البدع والانحرافات وإذا وقع بين يدي حزبي أو مبتدع انخرف عن طريق الحق ولا يرده إليه بعد تمكن البدع من قلبه إلا يشاء الله سبحانه وتعالى ربنا تبارك وتعالى فقط الذي ينجيه من ذلك المهم الآن أن هؤلاء الحزبيين استغلوا هذه المراكز الصيفية لنصب الشراك والمصائد لهم من أجل أن يستغلهم. ومن أجل أن ينشئوهم على هذه الحزبية وهذا ما حصل فسيطروا على هذه المراكز الصيفية وصاروا يعطون الشباب من المسائل العلمية الشيء القليل النادر الذي يستطيعون به أن يلبس عليهم بأنهم يأخذون شيئا من الدين لأن هذا الناشئ أرسله والداه لكي يتعلم الدين في مكان لا يمل منه ولا يضجر في مكان تكون فيه الأيدي أمين عليه هكذا يظنون مسكي لا يعلمون ما يدور في داخل هذه المراكز لأن هذا الذئب الحزبي جاءهم على صورة حامل وديع إنسان لطيف يريد الخير لهم ولابنهم، هكذا أظهر لهم لكن هو في الحقيقة قد أضمر لهم سوءا وشرا في تربية ابنهم هذا على حزبيته فصار هؤلاء الحزبيون طريقتهم الآن جمع الشباب الصغار في هذه المراكز ثم بعد ذلك يركزون على أشياء يعرفون من العامة أنهم يركزون عليها ويردونها بغض النظر عن كونها نافعة أو غير نافعة للأولاد ما لا يهمهم المهم في الأمر عندهم أن, يقنع أن يقنعوا الأباء بأن يبقوا أبناءهم عندهم والأمر الثاني أن يقنع الإبن أن يبقى عندهم هذا الذي يهمهم تجد الحزبيين الآن عندنا هنا في بلادنا من الإخوان وغيرهم يركزون في المراكز الصيفية على تعليم التجويد وعلى تحفيظ بعض ما جاء في القرآن من كتاب الله تبارك وتعالى ومن طرق مكرهم التي رأيتها بعيني وسمعتها بأذني أنهم يأتون بالطالب الذي حفظ مثلا أكثر القرآن وهو جاهز فيأخذون يحفظونه جزءا وجزئين أو جزئين ثم يظهرونه أمام الناس أن هذا حافظ القرآن عندنا من أجل أن الناس تغتر بهذا وترسل أبناء جزاهم الله خيرا العامة الناس يحبون القرآن يحبون حفظه لكن يعتقدون أن حفظ القرآن خلاص هذا أسمى ما يمكن أن يطلبه طالب العلم وهذا من تلبيس الحزبيين الذين يمكنون هذه المعاني في نفس الناس حفظ القرآن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله لا شك في ذلك ومعرفة التجويد شيء طيب لكن لا تلبس على الناس بأن هذا هو الدين هذا من الدين لكن الأهم من ذلك هو أن تفهم القرآن وأن تعمل بما في القرآن وهذا ما لا يركز عليه الحزبيون ولا يبالون به أصلاً لأن الناشئ هذا إذا تعلم ذلك نفر منهم وعلم وعلمة أنهم ملبسون وأنهم كذبا وأنهم خدع يريدون أن يستغلوه في الوصول إلى الكراسي فهذه هي غايتهم فالمراكز الصيفية اليوم على هذا الناشئ إلا ما رحم ربي من المراكز التي استلمها. رجل ناصح سني يريد فقط أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمله ويريد أن ينصح للناس هذا نادر للأسف وغالب المراكز الموجودة اليوم أنا أتحدث عن بلادي غالب المراكز الموجودة اليوم في أيدي الحزبيين يربون هذا الناشئ على الحزبية الولاء والبراء في حزبهم وغاية حزبهم الأصلي الغاية الأصلية هي الوصول إلى الكراسي ومنازعة الحكام هذا الذي يهمهم لا يهمهم آخرة هؤلاء تهمهم الدنيا والسيطرة عليها وعملهم كله أو أكثر في هذه الجهة ينصب هذا كلام أخذناه من كتبهم ومن تصرفاتهم وأعمالهم <تصفيق> فالشيخ إذا الله خيرا وجهها إلى أن هذه المراكز ينبغي أن يكون بينها وبين برامج أهل العلم من الدعوة والتعليم تنسيق حتى تؤدي غرضها الأساسي وهو تعليم هذا النشي وتربيتهم تربية صحيحة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح رضي الله عنه، فلذلك أنا أنصح أولئك الأمور أن يتقوا الله في أبنائهم، وألا يرسلوا ولدا إلى مركز صيفي حتى يعلم القائم عليه من هو وما هو منهجه، وما الذي يريده من وراء هذا التدريس؟ فإذا علموا أن سمعته طيبة من ناحية الدينية من الناحية المنهجية ومن الناحية الأخلاقية عندئذ يؤمنون على ابنهم ويسلمونه له الأمر خطير بارك الله فيكم القضية تتعلق بالأفكار فأنت تخشى إن وضعت ابنك بين يدي هؤلاء الذئاب أن يحولوه إلى سلاح ضدك أصلاً وضد الدين ولعلكم سمعتم ذاك الذي تقرب إلى الله بذبح أمه وأبيه وأخته وأخيه في السعودية من أين جاء بهذه الأفكار يكفر عائلته ويذبحها ويتقرب إلى الله ب الذين أوصل الله سبحانه وتعالى ببرهم حتى وإن جاهداه على أن يشرك بالله شيئا وصل إلى هذا الانحراف لماذا؟ لأنهم سلموه إلى هذه الذئاب حذاري حذاري بارك الله فيكم وانتبهوا من هذه المراكز الصيفية حتى تصفى وتنقح ونعلم أن الذين فيهم نصحه وليس غششة ليس من الحزبيين بل هم من السلفيين الصافيين الذين يتبعون الكتاب والسنة ومن أجل السلف الصالح رضي الله عنهم والذين يرتبطون بعلماء السنة كهذا الإمام الشيخ الصالح الفوزان حفظه الله ومن هم مثله من علماء الأمة النصحة والله أعلم والحمد لله نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذا الجواب الذي أجاب به الشيخ صالح الفوزان اقرأ السؤال واقرأ الجواب قبل أن تسمعوا تعليق هذا عليهما والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إيذك